الله اكبر الله اكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم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 وَأَتَلُوا عَلَيْهِمْ نَبَأَ بْنَ يَادَمَ بِالْحَقِّ إذْ قَرَّبَ قُرْبَانًا فَتُقَبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلَ مِنَ الَّاخَرِ قَالَ لَا أَقُتُلَنَكَ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ لَئِنْ بَسَطْنَ ات يدك لتقتلني ما انا بباسطي يدي اليك لاقتلك إِنِّي أَخَافُ الله رَبَّ العالمين اني اريد ان تبوء باثمي واثمك فتكون من اصحاب النار وذلك جزاء الظالمين فطوعت له نفسه قتل اخيه فقتله فاصبح من الخاسرين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 فاصبح من النادمين من اجل ذلك كتبنا على بني اسرائيل انه من قتل, أنه من قتل نفسا بغير نفس او فساد في الارض فكانما قتل الناس جميعا وَمَنَحْيَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَيْنَا سَجَمِيْعًا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِنْهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا ان يقتلوا, أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم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 سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد الله الله أكبر الله أكبر, الله أكبر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 إن الذين كفروا لون لهم ما في الأرض جميعا ومثلهم معه ليفتدوا به, ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب نليم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 And Allah is beloved and humble. So, if anyone who has fallen after his hatred and has أَلَمْ then Allah will pray for him. Allah